حُسْنَا وَهَل أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَمْلِهِ قُثُور إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا فَقَالَ لِأَمْلِهِ قُثُور إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوا وأنا اخترتك 119. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى 110. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم 119. فالساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى 110. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى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 سنعيدها سيرتها الأولى وابم يدك إلى جناحك تخرج بيطاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى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 أشدد به أذري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بما بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد من وإذ أخذنا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن قذفيه في التابوت فقذفيه في اليم فليلقي اليم بالساح ليأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة نُشْنَا عَلَى عَيْنِي إِذ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُم عَلَى مَنْ يَكْفُلُ فَرَجَانَكَ إِلَاؤٌ مِنْكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلا تَحْزَن وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ فَتَنَّاك فَتُونَا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أُمِّ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدْرِي يَا مُوسَى وَاصْنَعْ تَك مِنِّي اِذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذكري 111. إذهبا إلى فرعون إنه طغى 112. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى 113. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن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 119. والسلام على من اتبع الهدى 110. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى 111. قال فمن ربكما يا موسى.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 قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه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 إِهُ لَ بعوكُم الَّ عََّمكُم الصِحرَ فَلَ أُوقَطيعًا أييدَكُم وَردُكُم مِن خلِلَ وَلَ أقَبْطِعََّ أَدِيَكُمْ وَرْدُلَكُمْ مِنْ خِلَافِ وَلَ أُصَنّبًا إَّكُم فِي تُذُووعٍ نَّخْلِ وَلَتَانمٌَّ أَُونَا أَشَدُّ ذاَابَم وَأَبَقَا قالَالولًا النُؤثَِكَنَا م جَ البينات والذي فطرنا فقط ما ان تقض انما تقضي هذه الحياه الدنيا اننا امننا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرمتنا عليه من السح 124. والله خير وأبقى 125. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا 126. ومن يأته مؤمنا قد آمن الصالحات فأولا 117. وقال لهم الدرجات العنى 118. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا 124. وإلى موسى أن أسرب عبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم قَوْمَهُ فرعون قومه وما يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الأَيْمَنَ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عليكم الْمَنَّ وَالسَّلْوَى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 124. وعجلك عن قومك يا موسى 125. قال هم أولئ على أثري وعجلت إليك رب لترضى 126. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غبان أسفا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 فقذفناها فكذلك ألقى السامر فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله بوسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا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 قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَانِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي قَالَ يَا بُنَيَّ إِنَّمَا لَا تَأْخُذُ بِالْحِيَتِ وَلَا بِرَأْسِي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 وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقن موثم ثم لنا سفنا في اليم من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 من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفق في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يَتَقَافَتُونَ بَيْنَهُم إِلَّا بِسُمْ إِلَّا عَشْرًا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إذ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِلَّا بِسُمْ إِلَّا يَوْمًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ 114. فيذرها قاء صفصفا 115. لا ترى فيها عوجا ولا أمتا 116. يومئذ يتبعون الداعي لا عوجلا 117. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا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 وَنَتِلُّ الْوُجُوهَ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ الظُّلْمَا وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا الْقُرْآنَ نَارَبِ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 116. إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى 117. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى 118. لا تضمأ فيها ولا تضحى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 وَصَانا آدَمُ رَبَّهُ فَغَفَرَ ثُمَّ اجْتَباهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَاهُ قَالَ ابْطِئَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَادُوا فَإِنَّ مَا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 وَلَول كَلمَةٌ سَبَقَتْ مِ رَبّكَ لَ كَ لِزَامَُوا وَأَجَل مُسََّ فَصْبِ الرلَ مَا يَقولُونَ وَسَبِّح بِحَمِّْ رَبِّكَ قَِ طُُ وَإشَّمس وَقَِلَ غُروبِهَا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 ولو اننا اهلكناهم بعذاب من قبلهم لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك من قبل ان نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى صدق الله العظيم